بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على امام المرسلين وخاتم النبيين وقائد الغرب المحدلين سيدنا محمد وعلى آله واصحابه ومن دعا بدعوته الى يوم الدين اما بعد ايها الله عليكم وبركاته وهذه والحكاية الاخيره من حكايات رمضانية وهذه الحكاية يعني فيها بعض الغرابة والعجل هي حكاية امرأة اتخذت مغزلا قدر زراع كانت بتغزل وكان المغزل بتاعها قدر زراع والصنارة التي تغزل بها مثل الاصبع ومعها فلكه تغزل عليها غزلها فكانت تغزل الصوف هي وبعض جواريها معها جاريات وعاملات عملنا معها تقعد طول النهار يغزلن الصوف ومن الصباح الى المساء تظل تغزل حتى تنسج ثوبا جميلا وتصنع شيئا عظيما وبعد ان يتم تتم هي ومن معها هذا النسج وهذا الثوب الجميل في اخر النهار تأمر العاملات ان ينقضنا ما غزل او تمسك هي فتلة كذا وتشدها فكل الشغل بتاع النهار كله بالكامل يضيع لانها شدت الفتلة فنقض الغزل الذي غزلت والنسج الذي نسجت ثم يأتي الغد فتبدأ تعمل نفس العمل هي ومن معها وفي اخر النهار تعمل نفس الامر وتشد الفتلة الرئيسية ومن ثم تنقض كل ما غزلت وهكذا كل يوم تعمل وتضيع ما عملته في آخر النهار ما رأيكم أيها السادة في هذا التصرف ما رأيكم ما رأيكنا أيها الأخوات الكريمات في هذا التصرف هل هذه المرأة في فعل هذا عاقلة لو أن أحدا منا مكانها هل كان سيعمل مثلها هل يجلس طول النهار يعمل ثم يهدم اخر النهار ما ظل يعمل فيه طوال النهار الحقيقة ان كثيرا من العقلاء او الذين يعدون انفسهم من العقلاء يفعلون مثل هذه المرأة وهم لا يشعرون هذه المرأة كانت بمكة كانت امرأة خرقاء وفيها نزل قول الله تبارك وتعالى ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة انكاثا تتخذون ايمانكم دخلا بينكم الى اخر الاية الحقيقة كثير من الناس يفعل هذا كيف ذلك نحن نصوم رمضان ونقوم ليلة رمضان ونتعب في رمضان نجوع ونعطش ونحفظ اسماعنا وابصارنا واخلاقنا ونتأدب ونقرأ القرآن وننفق الصدقات ويعني نعمل اعمال كثيرة جدا ثم يأتي العيد وينتهي رمضان فننسى اننا كنا في رمضان ونضيع كل ما اتعبنا فيه انفسنا في رمضان نضيع الصيام الطويل والقيام الطويل والعمل المتواصل والاجتهاد كل هذا نضيعه بمجرد ان ينتهي رمضان نجد الذي كان يصلي الفجر ترك صلاة الفجر الذي كان حريصا على صلاة العشاء في جماعة ثم التراويح والقيام صار لا يصلي في جماعة الذي كان محافظا على قراءة القرآن بدأ يترك قراءة القرآن الذي كان يمسك لسانه بدأ يطلق لسانه اشياء عجيبة جدا من الاشياء العجيبة جدا دار سينما في بداية رمضان تعلق اعلان كبير على الطريق تقول فيه السينما مغلقه بمناسبة الشهر الكريم طيب. يزاكم الله خيرا ان شاء الله تغلق الى ما لا نهاية باذن الله ثم نفاجأ قبل العيد بيومين او ثلاثة اعلان اخر مكان الاعلان السابق عن افلام العيد والسينما الفلانية تهنئكم بالعيد المبارك وهذه افلام العيد وكأنما رمضان كان شرطي يمنع انسان من ارتكاب شيء فلما مضى الشرطي عاد الانسان يفعل ما يشاء او كما تقول العامة غاب القط كما تقول العامة عندنا في مصر هذه آفة والعياذ بالله يقع فيها كثير من الناس كثير منا يقع في مثل هذا الخطأ نعبد الله في رمضان ونحسن العبادة ثم نهمل كل هذه العبادة بعد شهر رمضان وهذا ما حذرنا الله تعالى منه حين قال ولا تكون كالتي نقضت غزلها من بعد قوة انكافة الانكاف جمع نكث وهو الغزل المنقوط اي جعلت نقضت غزلها بعد أن, بعد ان كان قويا محكما مشتدا ربنا يقول لا تفعلوا مثل هذه المرأة الذي صام وجع وعطش ومنع نفسه من الشهوات وترك المباحات واتعب نفسه غاية التعب قام الليل قرأ القرآن انفق واعطى الصدقات فعل الخيرات حفظ العين حفظ اللسان حفظ اليد الى اخرة عليه اذا خرج من رمضان ان يفسد هذه الاعمال الكريمة حتى يبقى له الشهر الكريم شاهدا عند الله تبارك وتعالى علينا ان نقف في اخر الشهر الكريم وقفه نعاهد الله فيها ان نستمر على ما كنا عليه في رمضان ما الذي يمنعنا ان نحافظ على صلاة الفجر تدربنا عليها في رمضان نستمر عليها بعد رمضان ما الذي يمنعنا ان يكون لنا ورد من قيام الليل ولو ركعتين في كل ليلة او كل ليلتين بحيث لا نترك قيام الليل بالجملة الى ان يأتي رمضان القادم ما الذي يمنعنا ان نحفظ الاسنتنا كما عودناها وكنا اذا اردنا ان نغلط نقول اني صائم ما الذي يمنعنا ان نحفظ الاسنتنا كما كنا نحفظها هل غاب رب رمضان مع غياب رمضان هل غاب رب رمضان مع غياب رمضان علينا اخواني اذا كنا تعودنا عادات الخير في رمضان ان نحافظ عليها بعد رمضان وتلك هي ثمرة الصوم الحقيقية سيدنا النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم يقول لسيدنا عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما يا عبد الله لا تكن مثل فلان كان يقوم الليل فترك ونحن نخشى ان يقال لنا انكم كنتم تقومون الليل فتركتموه وكان صلى الله عليه وسلم يداوم على اعمال الخير اخرج الامام البخاري عن السيده عائشه رضي الله عنها قالت سئلت سئل النبي صلى الله عليه وسلم اي الاعمال احب الى الله قال ادوامها وانقل والسيد عايشة رضي الله عنها سئلت عن النبي صلى الله عليه وسلم قالت كانت كان احب الاعمال اليه ادوامها وكان صلى الله عليه وسلم يقول احب الاعواء العمل الي الله ما داوم عليه صاحبه الثمر الحقيقي لرمضان يا اخواني تظهر بعد رمضان حينما يستمر الانسان على اخلاق رمضان ويستمر على عبادات رمضان وعلى طاعات رمضان يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون إذن الصيام كان لكي يحقق فينا معنى التقوى فإذا خرجنا من رمضان فقد خرجنا بهذا المعنى الكريم بتقوى الله تبارك وتعالى ومن ثم لا ينبغي لنا أن نفرط في هذا الكنز الذي خرجنا به من رمضان وهذا نبينا صلى الله عليه وسلم يقول فيما أخرج الشيخان عن أبي سعيد الخدري من صام رمضان في س... من صام يوما في سبيل الله بعد الله وجهه عن النار سبعين خريفا سبعين سنة اذا صح الصيام يباعد الله صيام يوم اذا صح يباعد الله بين وجهك وبين النار سبعين خريفا او سبعين عاما هذا الصيام الذي يباعد الوجه عن النار هو الصيام الذي حقق ثمرته الحقيقية حقق التقوى في نفس العبد وبالتالي يحقق النجاة في الاخره اما الصيام الذي لا يحقق التقوى في نفس العبد فمن اين له ان يحقق النجاة في الاخره الصيام اما ان يكون صياما صحيحا وهذا لابد ان يكون له اثر نلمسه ونراه في اخلاق الصائم بعد ان مضى الصيام خلاص انتهى رمضان اذا اين انت ماذا اثر فيك الصيام الشهر التجربة شهر التدريب الروحي شهر الغسيل الروحي شهر المغسلة الروحية انت خرجت منه شكلك ايه لو ان انسان راح في رحله علاج بيرجع اذا وجدناه رجع كما كان نقول العلاج لم ينفع فكذلك الذي دخل هذا التدريب الروحي ودخل هذه المغسله الروحيه اذا رجع وجدناه بنفس الاخلاق التي كان عليها قبل رمضان بنفس الكسل عن الطاعات الذي كان عليه قبل رمضان بنفس العادات السابقه التي كان عليها قبل رمضان ولم يغير رمضان فيه شيئا فمن اين لنا ان نتصور ان هذا الرجل صام صياما يستحق به ان يباعد الله وجهه عن النار سبعين خريفا نحن ايها الاحبه امام اختيار صعب امام اختبار صعب بعد رمضان اختبار يضعنا الله تبارك وتعالى فيه يريد ان يرى منا هل نحن عقلاء لا ننقض غزلنا لا ننقض اعمالنا الصالح كالتي نقضت غزلها ام نكون على غير ذلك فننقض كل ما غزلناه ونهدم كل ما بنيناه ونضيع كل ما اتعبنا فيه انفسنا وكل ما قمناه طوال رمضان هذا الاختبار العظيم يجب على كل مسلم وعلى كل مسلمة ان يقف مع نفسه مع ختام الشهر الكريم وقفه ويذكر نفسه هذا التذكير والشهر يطوي صفحته والشهر يطوي كتابه ويوشك أن يصعد إلى ربه تبارك وتعالى بما رأى من أعمال العباد ترى بعد أن يطوي الشهر صفحته سوف أكون أنا قد أخذت منه زادي لمعادي وزادي لما يأتي من الأيام كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يظلون على أخلاق رمضان ستة أشهر بعد رمضان ويستعدون له ستة أشهر من قبله فكان رمضان يذكرهم بالسنة كلها بتقوى الله تبارك وتعالى وهذا ما نسأل الله العظيم ان يوفقنا اليه وان يثبتنا عليه اللهم ثبتنا على الطاعات التي كنا عليها في رمضان وزدنا منها يا رحيم يا رحمن اللهم ثبتنا على كل خير واحفظنا من كل شر اللهم اجعلنا ممن يداومون على فعل الخيرات وترك المنكرات بحولك وقوتك يا قاضي الحاجات واغفر لهم لنا في خاتمة الشهر الكريم واغفر لاحبابنا واغفر لمشاهدين واغفر لكل من سمعنا او حضر معنا او غاب عنا او له حق علينا واجعل عملنا هذا خالصا صالحا متقبلا وإلى ان نلتقي في لقاء اخر استودع الله دينكم وامانتكم وخواتيم اعمالكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته